أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع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 وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تقويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا الشواذ تدعوا من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلقه روعة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 والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أي طمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم من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 وأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون